الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سبع بصير الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سبع بصير